مالي عن أولاك مقالي يا قولا كماني ماذا عبر عن اولى كما يا بدر من ح سقل كماني ماذا عبر عن اولى كما